انقري فيه في الشابوس فقذف فيه في اليم مثلي يلقي اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدونا والقيث عليك حدجا مني ولتفنع على عيني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 وَمَا أَمْرُ إِلَّا إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي وَلِكَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّ في ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي اليَمِّ الله السَّاءِ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَٰلِكَ نقص عَلَيْكَ مِنْ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 ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه برآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن منه